إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه البعض. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيه ولا معطي لما منعه ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من سئل وأنصر من ابتغي لا إله إلا أنت لا شريك لك ولا ند لك ولا مثيل لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بحلمك تطاع فتشكر وتُعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت من نواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقه والعباد عبادك ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى وعلى رسول الله المجتبى وعلى نبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله دين الإسلام دين رأفة ورحمة. وشريعته شريعة عدل وحكمة تفيض الشريعة آدابا وتتدفق أحكاما وتتجلى فيها مكارم, الأ... و... فيها مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وفي شريعتنا حفظ للحقوق ورعاية للحرمات وصيانة لحق الضعيف واهتمام بالمسكين واعتناء بالأخلاق والشريعة تقيم المجتمع على أسس واضحة فهي ليست شريعة إصلاحية أو مسألة روحية تترك الناس ليفعلوا ما يريدون إنها شريعة تحفظ المجتمع أولى برعاية الضمير وبيقظة الإيمان وبوازعه في نفوس الناس لكنها تحفظ المجتمع بحدود صارمة وبقوانين واضحة لا تلاعب ولا تسمح بالتلاعب لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها إنها شريعة الله المتكاملة التي تعطي الجوانب الروحية والجوانب المعنوية والإشراق وإشراقات الروح كان، فتجعل المجتمع يحافظ على تماسكه وعلى نسيجه وآدابه وأخلاقه بتخويف الناس بربهم وتذكيرهم بمولاهم عبر سلسلة من الوسائل ومنها خطب الجمعة لإيقاظ, الضل... لإيقاظ الضمير ولربط المسلم بربه ليحيا كريما وليعيش صالحا قويما وفي نفس الوقت فيها حدود وفيها قوانين وفيها إجراءات وفيها حكم وفيها, وفيها وفيها وفيها قوة وفيها عدل وفيها حسم إنها شريعة الله الكاملة وإن من جوانب الشريعة المشرقة التي تتجلى فيها محاسن الأخلاق ومكارم الآداب رعاية حقوق الضعفاء إنها تراعي حق الضعفاء من الناس ولذلك تقرين بين حق الله جل جلاله في العبادة إفرادا وبين حقوق أفراد من الأمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ولذلك الشريعة تجعل حق الله عز وجل إفراداً للعبادة ومن ذلك أن يطاع الله في معاملتنا لخلق الله ولعباد الله وقدر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم ذكر سلسلة من الآداب في التعامل مع الخلق وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك إملاك ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقفوا ما ليس لك به علم حتى قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الكتاب والحكمة قل تعالوا قتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هيحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم أتى بسلسلة من المعاملات مع العباد وربط ذلك بحقه في العبادة إفرادا سبحانه وتعالى وموضوع خطبتي عن ضعيف من الضعفاء وعن شريحة من شرائح المساكين التي أولتها الشريعة اهتماما بالغا خطبة عن اليتيم الذي فقد والدا يرعاه فهو فشبح, فشبح الخوف من الحياة وتهدد وأن المستقبل يتهدد وأنه يمكن أن يعيش عاجزا ومسكينا ومنكسرا يتهددوه فجاء الإسلام ليدلل في حكمة بالغة وفي وفي وفي تشريع حكيم وفي آداب جم وفي أخلاق عالية وفي ع... عاطفه جياشه يجعل حق اليتيم واضطهاده وظلمه لأنه مسكين يفقد الذي يحميه يفقد الوالد الذي يرعاه يفقد الذي يدافع عنه يفقد المظلة التي يأوي إليها ألم يجدك يتيما فآوى اليتيم يحتاج إلى مأوى وليس المأوى السكن المادي بالبنايات الفاخرة السكن الروحي بأنه يحس أن والده يقف قربا بالقرب منه إنه إحساس بالأبوة وبالتالي لو أردت أن تعرف مرارة اليتم. وغصصه تخيل وأنت أب لو أنك تركت أبناءك على هذه الحالة من اليتم لو لم يكن هنالك شر يرعاهم وأمة تأخذ بالشريعة فتحتضنهم كأنهم أبناءها لضاع أبناءك ولذلك كان من مسلك القرآن الحكيم والذكر القوي أنه أراد أن يذكرنا بالأيتام فذكرنا بأنفسنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتق الله انظر إلى هذا اليتيم كان يمكن أن يكون ولدك وإن اليتمى ليس بعيب ليس بعيب لأنه ليس من كسب البشر إنها سهام المنية التي تتخلط خطف والده وتترك أبناء ينعمون بوالد آخر ولذلك وليخشى الذين لو اختركوا من خلفهم ألا تخشى ذرية ضعافا خافوا عليهم كذلك هذا الذي تريك وال والقرآن يعتبر الذرية التي تطلب من بعد الوالد ضعف لا شك أن فيها ضعف وليغش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم أنت كان يمكن أن تكون يتيما بل يمكن أن يتيتم أبناؤك الآن ما الفرق بين من من من من من من المسافة بين يتم أبنائك وبين يتم غيرك خروج روحك في طريق في حادث في موت مفاجئ بأي طريقة من الطرق ولذلك القرآن يذكر بهذا المسلك ثم يأتي ليجعل نبينا ورسولنا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم جاء به إلى الحياة يتيما رسالة في أن اليتيم يمكن أن ينجح بغير والد يمكن أن يصنع نفسه بل يمكن أن يكون واقع اليمى حد يصنعه يقول أنا لا ليس لي من أعتمد عليه من الخط ولا من أتكل عليه من البشر فإذا به ينجح أقرانه يعبثون ولا مكان للعبث في حياته أقرانه يضحكون ويمرحون ولا مكان لله في في في قاموسه لأنه يريد أن يريد أن يرد إلى والدة قامت بحق الأبوة والأمومة معه يريد أن يرد لها حقها وينبغي أن أذكر بأمهات صليبات وبنساء جليدات قد انكفت على نفسها وعلى أبنائها لتصنع منهم رجالاً للغد وأبناء للمستقبل وإضافة للأمة فإذا بها تبيع الآيس كريم في المدارس أو تبيع الترمص والتسالي في المدارس أو تعمل غفيرة في مدرسة أو تعمل امرأة مسكينة في مدرسة وإذا بها أبناؤها ينشؤون في قمة النجاح يدخلون الجامعات وينعلون الشهادات في أرقى على أرقى المستويات إنها الأمة التي تستحق التقدير وتستحق الإشادة حقيقة. الأمة التي تقوم بدور الأب وتقوم بدور الأم مع وبالتالي اليتيم يحس بهذا الإحساس ويحس بهذا الشعور إن لليتيم في كتاب الله وفي نصوص الكتاب والسنة الحظ الأوفر تأديبا وحفظا وترقية وإعدادا وتنشئة واهتماما بعناية بالغة واهتمام شديد كلا بل لا تكرمون اليتيم إن الذي لا يكرم اليتيم إنسان ضعيف وإنسان وهو بشر غير سوي كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين إن إكرام اليتيم من أوجب الواجبات ورد في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه يذرف الدموع ينكسر قلبه يتذكر والده ويقول يا ليته كان موجودا أما وإنه لو كان حيا لما تعرضت لما تعرضت إليه من الإهانة ومن الذل ولذلك الإسلام يرعى اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر لا تقهر اليتيم هذا من من مما يصادم الدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يدعوه كما قال ابن عباس يظلمه ولا يحسن إليه ولا يكرمه ولا يعطيه حقه ولأن اليتيم ضعيف شدد الشارع في حقوق الأيتام إن الذين يأكلون عموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إنه يستعق لأنه لو ظلم عامة الناس لكان ظلما منهيا عنه فكيف به بنفسية مريضة يستغل عجز اليتيم ويستغل قلة تفكيره وحاجته للناس فإذا به يظلمه ويتعالى عليه ويقهره ويأخذ ما له ولذلك الإسلام يعتني باليتيم أيما عناية يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجة وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرِّج حق الضعيفين المرأة واليتيم إني أحرِّج حق الضعيفين أحرِّج على حق الضعيفين هذا معنى الحديث المرأة واليتيم لا يجوز أن يظلم هؤلاء الضعفاء المرأة ضعيفة وللأسف الشديد في وثيقة حقوق الإنسان في جنيف لم يذكر اليتيم ذكرت حقوق المرأة حقوق العاملين حق الإنسان في التصويت، حق الإنسان في الحياة ذكرت جملة حقوق لم يذكر اليتيم إلا في كتاب الله جل جلاله إن واقعنا يحثنا أن نتحدث عن اليتيم كم من أيتام بيننا نحسهم ونشعر أنهم يحتاجون إلى عطفنا. أيها بعض الناس لما تحدث عن اليتيم يتحسس جيبه لا والله ليس المال كل شيء يحتاجه اليتيم إن اليتيم يحتاج إلى أن يحس أن له والد يسد مكان والده يحتاج أن يحس أنه, أنه لا يعيش فراغات يحتاج أن يحس أنه قوي أنه يمكن أن يتقوى لا يحتاج اليتيم إلى المال فقط لا والله يحتاج اليتيم إلى كل رعاية وإلى كل عناية وإلى كل اهتمام فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فقرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما زامقربة فلقتحم العقبة الصراطة وما أدراك ما العقبة أنت لا تدري ما العقبة الصراط أمر جلل وخطب عظيم وما أدراك ما العقبة كيف نتجاوز كيف نتجاوز العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إطعام الناس في أيام الجوع والمجاعات تطعم من يتيما ذا مقربة يتيم وقريب منك لكن يا سبحان الله الإسلام راق جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري من رواة أبي سعيد وغيره قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة في بعض الروايات واللفظ لمسلم اليتيم له ولغيره يعني ولو كان يتيما يلزمك ابن أخي يلزمك إذا مات والده يلزمك ابن اختك إذا مات والده يلزمك أن ينشأ في كنفك ولكن اليتيم لك ولغيرك أعجبني طلاب يدرسون في جامعة من الجامعات اتصلوا بي واستشاروني في مسألة أنهم اقتطعوا من مصروفهم اليومي أبوهم بدون مصروف للطعام والشراب في الجامعة يشرب بارد يأكل سندويسات يفطر مع أصحابه اقتطعوا طلاب وطالبات من مصروفهم وكفلوا أيتاما قاموا بكفالة أيتام أنا وكافل اليتيم يقول ابن بطال رحمه الله حق لمن سمع هذا الحديث وأراد أن, يرا أن يرافق رسول الله في الجنة أن يكفل يتيما وما أسهل هذه الكفالة كفالة اليتيم ميسورة الأيتام من حولنا قد لا نتحسسهم وقد لا نسأل عنهم والساعي على الأرملة والأرملة لأنها فقدت الراعي على الأرملة والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله كالذي يصوم النهار ويقوم الليل رواه البخاري إن الذي يقوم على الأرملة والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل إن اليتيم م إطعامه والاعتناء به ينجي من عذاب الله يوم القيامة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وآسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا هذا بإطعم مسكين ويتيم وأسير نعم أورد المقدسي الحافظ المقدسي رحمه الله حديثا عجيبا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث فهو حكم الرفع وهو مرفوع إذا جلس الناس إلى قصعة طعام فيها يتيم لا يقربها شيطان أي صينية جائت فيها يتيم شيطان ما بقند فيها وهذا فيه تحفيز أن يدعى الأيتام إلى الطعام كان ابن عمر رضي الله عنهما لا لا خوان له خوان مائدة لا يجلس على مائدته إلا الأيتام ينادي الأيتام ويأكله. تخيل زول يعمل عزومة بكتير. بنادي منه ينادي وجهاء القوم، المعتمد، الوالي، الوزير، الشنو ما عارف، التجار الكبال، العندو كده، الصحابة دين فقههم يختلف عن فقهنا. يعمل عزومة فاخرة ويجلس في المائدة ويجلس معه الأيتام. الأيتام إذا جلس اليتيم على مائدة لا يقربها شيطان هذا من الدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الماعون هو إطعام الطعام وإكرام الضيف وبذله للناس إن ديننا ما أحسن ما أحسنه آدابه رفيعة وأحكامه متينة وشرعته قويمة وأخلاقه سامية إنه دين يبعث في نفسك الإحساس بالآخرين ولا يجعلك آنانيا بأثرة أيها الأحبة إن لليتيم حقوقا أجملها في أربعة حقوق الحق الأول لليتيم حقه المعنوي في الحنان والعطف وهذا الذي يحتاجه الأيتام العطف والحنان والرفق واللين والطلطف والإحسان والإكرام إن اليتيم يحتاج إلى يد حانية تمسح رأسه وتزيل بؤسه ولذلك جاء في الحديث الذي أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسح بيده على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مسها بيده حسنات يا سبحان الله يتيم يقف تضع يدك وبقي أن نقول أن اليتيم كما في الحديث الذي في السلسلة الصحيحة اليتيم اليتم قبل الاحتلام حديثهم صحيح يعني زون احتلم ما بيقول لك أنا يتيم ما بيبقي يتيم اليتيم هو عاجز عن التفكير السوي فيه ضعف يحتاج أنه يلعب كما يلعب أقرانه يحتاج إلى أش... زي... والبي له البطن والبي له حلاوة مصاصة والبي يجيب له كريم حتى كان لقى قروش وماش اشترى بلع في سن معينة يحتاج إلى أن يتشبث بوالد يمسك به لأن أمشي معك جيب لي معك يا أبوي البس محل اليتيم ويقفله يقوم بالكلام بكله يجي خاش علىه يوميا ويقفله وأنا أعلم رجال تزوجوا بأرامل لأجل الأيتام بعد ذلك دخل تقبل شرعية بيكون قاعد أشوف عبدالسو كوفي نفس الأشياء اللي بيعملوها لا يحسون بأنهم فقدوا والدهم ولا سيما إذا كان المتزوج بأمهم صاحب ذو مكارم وأخلاق وقيم وإحسان ودماثة خلق وطيب معشر ولين جانب وبالتالي اليتيم يحتاج إلى الحنان ثانيا الكفالة المادية وفي القرآن حديث عن أموال اليتامى كثيرا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان ثوبا كبيرا لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وقال عن ذلك ولا تتبدل الخبيث بالطيب وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا فاليتيم يحتاج إلى الرعاية المالية ثالثا إن من حقوق اليتيم المهمة جدا يحتاج اليتيم إلى تقويم وتربية حتى لا يظن بعض الناس أن اليتيم لا يربى ولا يصحح خطأه ويترك هكذا حتى يضيع يبقى زول مدلل مدلع ويضيع جاء القرآن ليقول أصلح اليتامى وقد يكون الإصلاح بضربهم كما في الصحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط أيضا يحتاج اليتيم مش خلاص معناه بيجيتيم يدوه عاطف أزيد حتى تفسده يدوه عاطف أزيد حتى يحس أنه مخلوق مختلف لا يعامل معاملة الأبناء ولذك مرة بتنهروا مرة بتدجو مرة بتديو الغرض في النهاية إصلاحه لذلك قال تعالى ويسألون ك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير لأن الصحابة لما سمعوا فذلك الذي يدعو اليتيم وأما اليتيم فلا تقهر سمعوا الحجد صاروا لا يؤكلون الأيتام يتعاملون معهم بحساسية وهذا يشعر اليتيم أنه غير سوي لابد أن حس أنه سوي أنه جزء من المنظومة أنه جزء من المجتمع أنه ليس بغريب العاطفة الزائدة تضر اليتيم ولذلك قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لآنتكم يعني والله يعلم المفسد من المصلح في ذلك يدقوا زهجان منه وفي ذلك يدقوا ذلك يأدبوا ذلك زي ولدوا زي جناهم لو ما دقوا ما ينصرح يتم بقى يسري بقى يكذب يحالج معالجات تربوية من جملة المعالجات التربوية إنه يسد كفايته يكلموا ينصحوا لو احتاج الأمر إلى تقويمه وضربه ضربه لكن النية ليس التشفي ولا الانتقام ولا الزهج وأنه دارد خارج منه لا الغرض والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم وبالتالي هذا من الحقوق المهمة جدا أيها الأحبة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 بقي الحق الرابع بث في الثقة في نفسه على اليتيم أن لا يحس أنه ناقص وأن لا يحس أن الناس يتفضلون عليه ينبغي أن لا نعطيه هذا الإحساس ولذلك ينبغي أن نعامله كبشر سوي إنسان عادي يلعب يرقد ينوم تنهر زي ما تعامل أبنائك الأشياء الطبيعية لا تتكلف في التعامل مع اليتيم وعلينا أن نبلي فيه الثقة بأنه قادر بأنه كذا يا إخوان ينبغي أن تعلموا أن مرارة اليتم إذا حصل في أيام اليتم معاناة ربما تخلد في الذكرى وتنحت في الوجدان يتعيش مع الإنسان تلازمه حتى بعد أن يصير هو أبا اليتيم ينبغي أن نحسسه أنه لبن من لبنات الأمة وأنه فرد صالح في الأمة ينبغي أن نشركه في البناء ينبغي أن يحس أنه صاحب عطاء حتى لا ينشأ اليتيم نافر الطبيعي قاس القلب يقرأه المجتمع والناس وبالتالي جاءت رعاية اليتيم من هذه الأبواب إن بقيت في الختام كلمة فإنها تكون لليتيم أقول لكل من يعامل اليثم أسوتك محمد صلى الله عليه وسلم أوجده الله يتيما حتى لا يتعلق هو صاحب رسالة فذة بأحد من الخلق ليكون تعلقه الدائم بربه أتى الله به يتيما ليقود البشرية إلى يوم القيامة برسالته إسالته الفذة حتى لا يقول في يوم من الأيام أبي لكن ليقول ربي أتى الله به يتيما ليعلم الناس أن الواقع والبؤس يصنعان النجاح وليست وليس هذا من أسباب الفشل فإن كان لابد من كلمة ليتيم أسوتك محمد صلى الله عليه وسلم أسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقول لك أنت لم تتسبب في يتم نفسك وبالتالي اليتم ليس بعيد إنما عليك أن تعيش معتدا بنفسك واثقا بها إياك أن تعيش ذليلا وكسيرا، ولا تحسب بأنك أقل من الناس أو أنك أقل من المجتمع وعليك أن تبر, أن تبر أمك ضعفا إذا كان الناس يبرون أمهاتهم ثلاثة أنت عليك أن تبر أمك ضعفهم وعليك أن تحس بمعاناتها وبهجير الأيام وبلضى المعايش. وبالنظرات وبالمعاناة وبالاشكالات التي تعيشها أمك فإياك أن تسيء إليها إياك أن تسيء إليها في يوم من الأيام إذا كان الإنسان العادي عليه أن يبر أمه فأنت يلزمك هذا ضعفا وعليك أن تحقق النجاح وأن تثابر إن لم يكن لأجل نفسك لأجل أمك لأجل أمك المسكينة وأقول لكل أم ليتيم ولمن يغفر يتيم اليتيم لا يحتاج للمال فقط اليتيم يحتاج إلى اللمسة الحانية وقبل ذلك ينبغي أن نحرص على تعليم اليتيم دينه قرآنا وسنة على أم اليتيم أن تحرص على تربية ابنها الذي هو عندها ومعاناتها مضاعفة ومسؤوليتها أكبر عليها أن تحدث على تعليمه الآداب والأحكام والأخلاق ومسؤولية اليتيم مسؤولية المجتمع كله أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلاء أن يكرم كل يتيم وأن يأخذ بيد كل يتيم وأن في كل أرملة تقوم على يتيم وأن يتقبل من كل من يكفل يتيم اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في العراق اللهم انصر إخواننا في, انصر إخواننا في كل مكان اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالصهاينة المجرمين اللهم عليك بهم اللهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنهم أعجزون ولكنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم قالنا فيهم قهر ربوبيتك اللهم عليك بهم اللهم انتقم اللهم انتقم للصالحين اللهم انتظر لأوليائك المجاهدين المرابطين في فلسطين وفي العراق اللهم كن عونا لهم ولا تكن عونا عليهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود اللهم زلزل الأرض تحت اقدام اليهود اللهم زلزل الأرض تحت اقدام اليهود اللهم كل أيتامنا في فلسطين وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان اللهم كل أيتام المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد